in <laughs> this ندمت يا ذو اقل قل كفر يا ليتني كنت ترابا بسم ما نرقب بسم الله ما نرقب بسم الله It's just... ربا سمك غف سوغا وانطش ليلغا اراهن يا طوقا ولا رطب عدنك دحا شد نخر رفع سمكا فسوها وأوطش ليلا وأخرج بحان الارض بذلك دحازا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك العبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولللاجحم ألا وقت بور ودل في ذلك فلا عبارة اللي يخشى لمن ما يخشى لا يبادل يخشى أجب أجب دخان قم أسمى ربا سمك جبسوا فا واطشلي ظحاها والأرض بعد ذلك بحاجة. إن في ذلك نعيم. الله, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولله, أكبر ولله الحمد. ولله الحمد. تاقي <تصفيق> الخبر In. <laughs> اللي ما يخشى <تصفيق> إن في ذلك لا ما أي أجد. بناغا بناغا رفع سم كذا فسو واو دحاجة. والارض بعد ذلك دحاجة. والارض بعد ذلك دحاجة. والجبال أرساها متاعاً لكم ولأن غامكم يتذكر الإنسان يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الإنس عيات الدنيا فإن الجحيم هي المأوى no